يا رب أبلي من لذل شفاعة واجعل كتابك واجعل كتابك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 إخوة الإيمان بحمد الله انتهينا إلى الآية الستين من سورة آل عمران ونبدأ بإذن الله تعالى في شرح أصول القراء وفرش الحروف للآية الحادية والستين من السورة الكريمة فضلت الشيخ نريد أن نستمع إلى الآية الكريمة برواية حفص عن عاصم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل الطاهرين المطهرين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 وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين فتح الله لكم فضلة الشيخ نريد أن نتعرف فضلة الشيخ مع الإخوة المستمعين إلى هذه الآية الكريمة وجوه القراء العشر فيها من طريقي الشاطبية والضر أصولا وفرشا فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فمن حدك فيه من بعد ما جاء فيه وصل ابن كثير الهاء يمدها حركتين فمن حدك فيه من بعد ما جاءك من العلم من بعد ما جاءك طبعا مد متصل واضح, واضح من الذي يمدوه ست حركات يمدوه ست حركات كل من وارش عن الإمام نافع وحمزة براويه خلف وخله بارك الله عليه جاءك قرأ بالإمالة جاء ابن ذكوان وخلف العاشر على أربع حركات على التواصل جاء من العلم وقرأ حمزة بالإمالة مع المد ست حركات جاءك من العلم فقل تعالى فمن حدك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالى ندع أبناءنا ده مد متصل واضح واضح فضل أبناءنا وأبناءكم برضو مد متصل وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ مِيمُ جَمْ قرأها بالصلة قولا واحدا الإمام بن كثير والإمام أبو جعفر وقرأها بالصلة والإسكان معا قالون عن نافع قرأت بالصلة لابد أن تقرأ بالصلة الحزب كله لنت بتقرأ من إسكان الحزب كله من وهكذا وصل ضم من الجمع قبل محرك دراكا دراكا الدال رمز لابن كثير آه آه وقالون بتخييره جلا الإسكان وصله ولا نتمسك بوجه واحد لقالون ولكن قرأنا في الصلة والإسكان في كل ميم جمع لقالون من أول القرآن إلى آخر القرآن هكذا قرأنا على مشايخنا في الدربة بقول وصل ضم ميم الجمع أصل المشار من الهمزة من أصل أو الألف وهو الإمام أبو جعفر ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين لعنة يقف عليها بالهائي فنجعل لعنة حقا رضا مين دول بقى ابن كثير ابن كثير والكساء وابو عمر ويعقوب ويعقوبنا فنجعل لعنة واخد بالك ده في الوقف فقط ايه وبحينه لما الكساء يقف يقول لعنت ولا لعنه كساء يقول لعنة لعنة يبقى يمين فنجعل لعنه لأن الكساء يميل هاي التأنيز في رأيه قولا واحدا واخد بالك لوئي وبعضهم سوى ألف عند الكسائي ميله سوى ألف زي الصلاة وزي الزكاه أتباك الميل كله سواء كان إيه حق ضغط وعس الخضاب أكر كله كله والبعض بإيه بالشروط الأولى دي والمذهبان صحيحان عن إيه عن الإمام الكسائي وقرأنا بهما على شو ماشي وفيش واحد يقول لك المختار وما تقدمه اختيار إنما المذهبين صحيحان نعم قرأنا بهذا الماذا وقرأنا بهذا المذهب. ما يجي طالب علم يأخذ إجازة بالسند المتصل إلى الإمام الكسائي يقرأ بالمذهبين بالمذهبين قدم الأول على الثاني على الأول أو الأول على الثاني المذهبان صحيحان. البعض يقول لك لا والمختار ما تقدمه وبعضهم سواء ألف ده بعد كده لا نقوله لا ده كلام خطأ نعم وكان أشر إليه بعض أئمة القراء لأن الإمام الشاطبي قعده الكرواه عن الامام ابي عامر الداني قالوا عليه مذهب ابي الفتح فارس نعم من ضمن الشيوخ الامام ابي عامر الداني وحقا رضا ويعقوب اا اقوله ايه لعنة. على الكاذبين مدعره السكون فضيله الشيخ كيف يقف حمزه وهشام عند ابناء انا وابناءكم ونساء انا ونساءكم ابنا انا طبعا هشام انا لانه هشام مالوش التسين يعني؟ نعم. لأن حمزة غير متضرر. بالضبط كده. أما حملة فيسهل مع المد والقصر أبناء هنا، أبناء هنا. ست حركات لحملة. ست حركات. واثنين نعم. وكذلك الحم. في نساء أنا. بالضبط كده. نساء هنا يعني مد ست حركات مع التسين أو حركتين نعم. لحمزة فقط. لحمزة فقط. فضلت الشيخ نريد أن نستمع إلى الآية الكريمة برواية البزية عن ابن كثير فمن حدك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمُوا وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمُوا ثُمَّ نَبْتَهِلُ ثُمَّ نَبْتَهِلُ فَنَجَعَ اللَّعْنَةَ فنجعل اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ فتح الله لكم فضلية الشيخ نريد أن نستمع أيضا فضلية الشيخ إلى الآية الكريمة برواية ابن ذكوان عن ابن عمر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 وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين فتح الله لكم فضيلة الشيخ أخيرا فضيلة الشيخ نريد أن نستمع إلى الآية الكريمة برواية خلاد عن حمزة فمن حدك فيه من بعد ما جئك من العلم فقل تعالوا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 ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين فتح الله لكم فضلية الشيخ إخوتنا إخوة الإيمان بحمد الله انتهينا من شرح وصول القراء وفرش الحروف للآية الواحدة والستين من سورة آل عمران ونبدأ إن شاء الله تعالى في الآية الثانية والستين من السورة الكريمة نتعرف فيها على أصول القراء وفرشهم ونستمع بداية إلى الآية الكريمة برواية حفص عن عاصم إن ان هذا له القصص الحق وما من الهه الا الله وان الله لا هو العزيز الحكيم فتح الله لكم فضيله الشيخ نريد أن نتعرف فضيله الشيخ على أصول القراء وفرشهم في هذه الايه الكريمة من طريقي الشاطبيه والدره إن هذا له القصص قرأ قالون وأبو عمرو والكسائي وأبو جعفر بإسكان الهاء إن هذا لهو القصص الحق لهو القصص الحق والبكون بالضم إن هذا لهو القصص الحق وها هو بعد الواوي والف وها هي أسكن راضيا باردا حلا إلا يسكن وهو مين بأه راضيا رمز الكسائي مم. باردا رمز قالون حلا رمز أبو عمرو وفي النسبة للدورة الدورة وهو هي من له ثم هو سكنا أذ أبو قاف أبو قاف وحمله فحرك حمله لوا يعقوب خالف أصله إن هو أبو عمرو أبو عمرو نعم مم. وهو إذا وقف يعقوب فبهاء السكت لا هو نعم وما من إله النقل الورش والسكت الخلف بخلف والتحقيق المخين يقول الإمام الساطبي وحرك الورش كل ساكن آخر صحيح بشكل همزي وحدف فوقه وعنده روى خلف في الوصل سكت مقللة لا. يسكت على الساكن الذي ينقل إليه ورش سكت مقلن له وجهين خلف خلاص نعم فضلت الشيخ وما من إله إلا الله ونخف وإن الله له العزيز كسابقتها نعم العزيز الحكيم ما للسكون لكل القراء فاتح الله لكم فضلت الشيخ نريد فضلت الشيخ أن نستمع إلى الآية الكريمة برواية قالون عن الإمام نافع المدني إن هذا إن هذا له والقصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله له العزيز الحكيم فتح الله لكم فضلية الشيخ نستمع أيضا فضلية الشيخ إلى الآية الكريمة برواية خلف عن حمزة بالسكت إن هذا له القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله له العزيز الحكيم فتح الله لكم فضلة الشيخ أخيراً فضلة الشيخ نستمع إلى الآيات الكريمة برواية روحان يعقوب. إن هذا لهو هو إن هذا هو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فتح الله لكم فضلة الشيخ.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 اقراء القرآن ضيف الحلقة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف مع تحيات عماد الدين عبد الخالق